فالاسلام بيشغلك عشانها ويخليك تنزل تشتغل وتعمل كذا وكذا وهي تقض في بيتها هي تقر في بيتها وان تنزل اكدح بها وهتلاقي الفلوس وما تشغلهاش الاسلام بيعمل كده فلو تعرف النساء قيمتها ما تبذلت ولا تبرجت ولا صارت بهذه المهان التي عليها الان خلاص ادي ضررته به المحذورات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 مفروض انه بالترتيب كده انه يذهب لطبيب مسلم مأمون وهي تذهب لطبيبة مأمونة انعدمت الطبيبات انعدمت ما فيش في التخصص ده الا راجل يبقى لما يكشف عليها راجل تبقى انت راجل وتعب جنبيه مش احلى حاجة تلاقيه في التاع هو قاعد برا والدكتور اعجبه ايه الهالة اللي احنا فيه ده وعادي جدا وطبيب امراض نساء، واللي ما عندوش دم قاعد برا عادي يعني ايه المشكلة مراته يكشف على عورتها وعادي جدا ايه الهم ما ينفعش هذه لا تعبدو هكذا ضرورة وفي نساء والمصيبة انه ممكن يكون عندهم شوية دين وتيجي تسألك لك اصلوا شاطر الرجال هم اللي شاطرين واللي مش عارف ايه عادي يعني عادي ايه الهم ده وفي رجالة بقى بيحبوا الادين النعمة اه يروح يعمل بقى عند كذا كذا والدكتورة ممتازة جدا ها دكتور السنان استاذة والله ضاعت الزمم والزيانة المهم خدوا القعدة الثالثة التزام الامر زي ما قلنا ان النهي بتقسم لنوعين فالامر بينقسم لنوعين امر يفيد الوجوب وامر يفيد الاستحباب وخدوه امثل قال الله وامر بالمعروف وانهى عن المنكر الامر عنف عن المنكر حكمه ايه فرض وفرض على ايه مع القدرة ان استطاع منكم يبقى اول شيء بيدي انت انا اقدر او اعمل الكلام ده مع عدني، اقدر اديله الامين واخد الشيء الحرام اللي بيعمله اقدر اعمل ده وحق الشرعي. انما ما اقدرش اعمل الكلام ده مع عموم الناس لهذا وابد اقدر اكلم ده بكلمة يبقى كلمة لا اقدر اتكلم ولا اقدر امد يد يبقى ساعتها بقلبي انكر يبقى الامر معرفش انها المنكر مثلا الوفاء بالعقود اوفوا بالعقود بيني وبين واحد عقد يجب علي أن أفي بهذا العقد وهكذا طيب الامر الذي يفيد الاستحباب زي السنن بتاعة الصلوات زي الامر بالتوسعة على العيال يقول ينفق ذو ساعة من ساعة ينفق ذو ساعة من ساعة واجب؟ لا مستحب يا اخي وسحها على عيالك شوية ربنا اداك خلي العيال يعيشوا كويس جيب لهم واعمل لهم ما تبقاش بخيل ده كده ايه مستحب النفقة في سبيل الله مستحب كتابة الدين بيني وبين واحد خدت قرض من واحد كتبته مستحب اذا تداينتم بدين الى اجل المسمن فاكتبوه اكتبوه هنا ايه مستحب طب ليه مستحب حد شاطر بقى عشان اتشغل الحاجات اللي قدامي دي ليه مستحب بص الاية بتقول ايه؟ اذا تداينتم بداين الاجر المصمن فاكتبوه ومفيش اي حاجة بتقول اكتبوه انشئتم مثلا عشان يبقى ايه حاجة كده اكتبوه ولكم لكم الاجر عشان يبقى ان هو مستحب لا خالص ايه عشان الموت يعني فهمني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 ما لقاش واحد يكتب يعني؟ لا ايه؟ قول فهو ده الماشي ما هو لازم يكتبوه عشان كده انتوا بتكلموا في حتة تانية ليه مش واجب ليه مستحب؟ يعني ولي يتقل لها ربه تمشي يعني ليس يخد دي كده مثلا؟ <تصفيق> ها. ليه؟ ده الحكمة بتتكلموا في الحكمة يا ابني ليه مش واجب ليه كلمة فاكتبوه مش عاملة زي فتاكتاني بوه واقيموا الصلاة ليه مش جامدة كده قالك مستحب قالك ايه بقى حد يقولها ها طب ناحية دي ما هو ده برضو الحكمة ها ها فضل ايه ايه السنة يعني ان حصل كده هي اللي انتم بتقولوها دي ماشي يخدوا دي ماشي، بس هو بقى عايز اقولها ازاي قالوا الصارف للامر هنا فاكتبوه التطبيق العملي للنبي والصحارة يعني ايه بقى التطبيق العملي انه وجد في زمان الصحابة ناس تداينت ولم تكتب اذا لم يفهموا اهي دي فهم إذا اذا مفهموش منها انها واجبة اهو هو ده اللي خلينا نفهم لو قرناها لوحدينا مفيش ولا كلمة ممكن تخليك تقول انه مش واجب انما تضيه الصحابة انه فهموها ايه مستحب فعشان هم فهموها كده بقى هو ده الفهم الملزم لنا وفهم ما بقيتش واجبه، بقيت عايز تكتب والله خير مش عايز تكتب برضو مفيش مشكلة مستحب ان انت تعمل الكلام ده الامر نوعين امر يفيد الوجوب امر يفيد الاستحباب طيب من الحاجات اللي متعلقة ايضا بهذا الحديث ان المشقة تجلب التيسير قاعدة فقهية مهمة جدا النبي بيوش صلى ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما به فأتوا منه ما استطعتم اللي تقدر عليه يبقى يا جماعة لا تعثروا على الناس مش كل الناس تقدر تعمل كل حاجة اسمع كده لما ربنا سحر الله قال ايه قم الليل الا قليل ربتي للقرآن ترطيل اذكر اسم ربك تبتل اليه تبتيل اصبر على ما يقولون وهجرهم أجرا جميل أوامر أوامر أوامر فآخر الصورة قالبا إن ربك يعلم أنك تقول أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الآية كده إيه إيه أقل واحد يقمن ثلث الليل ثلث الليل يعني أقل حد مننا كده يصلّي له ثلاث أربع ساعات طب وبعدين بعدين قالوا يا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من لأن في ناس ظروفهم مش هتسمح لهم بكده فلازم تراعوا الناس متعودش تكلم نفسك وتكلم اللي حواليك في عموم المسلمين في واحد بيشتغل شغل 12 ساعة وما عندوش حل غير كده ده ما تجيش تقوله لازم قيام الليل أقل حاجة ساعتين أو على الاقل ساعة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 مثلا لو انا اشتريت البسكويتيه دي مثلا كويس اللي جواها المفروض بسكوي العلماء بيقولوا لازم تتأكد من الشيء اللي انت هتشتريه عشان ي... شرط في الشراء العلم ده ايه طب ده دلوقتي متسلفن وغلب على الظن ان جوه بسكوي ما تحطوش عينكو فيها بس ماشي <تصفيق> طيب فانا اشتريتها كده مجهولة انا بس حبيت اضرب كده لكن لو جبت حاجة في علبة والعلبة ايه مش عارف ازاي لك جواها ريحه مثلا لك في علبة جام ده وانت هو دي الموضوع فانا مش عارف اللي بلاش اي حاجة بنشتريها معلبة جبت يا عم المسحوق ده ولا جبت كذا ما تعرفش ايه اللي جوه قالوا يعفى عن الجهاله اليسيره تخفيفا على الناس لان كده هتبقى صعبه قوي كل مرة نفتح ونشوف ده ايه ونعمل كذا ما حدش هيبيع ولا حد هيشتري صح كده يبقى يا سلام ريحونا صح يبقى ما حدش هيبيع ولا حد هيشتري على هذا الاعتبار طيب يقول لك ايه في بعض الأمور مثلا